لآن لا لا لا لا لا. القرآن ل ل ا ه موسوعه أهدنا ه من هديت وعافنا في ا ف النابلسي في ف ي ت و من للعلوم الاسلاميه ت ك ش お l o v e جنات كجنات شركه الهدى ن ا ر ك ه ا ع و ي ا م ي ا ر ب ا ا ل ل ع م ي ن ا ل ل ه م عز ا ل ل إ س ا م و ا ل م س ل م ي ن و إ ل ا الشرك و ا ل م ش ر ك ي ن ونفر أبطين ا ع ا د ي ن كن لاخواننا الكرام